الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ولا تجهروا, وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ إِ الذين غُبون صواتَ مِن ذََس للَِّ أُولِ أولائكَ الذي نَ تحَنَ اللهَّ ق بَهُم لِقُ لَغفِرُ وَأَجَع عَظم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 بِنَبَأٍ إِن جَاءَكُم فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ أَمْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى ما فعلتم Vai know que I am dyei l' wyb��겠습니다. Resul humana, no avrock... When jest yopini a vocês... Però Allah Скvioeday. Onde's Teraz, és aquest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 فإن بغت إحتاهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله وانتقوا الله لعلكم ترحمون يا Qawmun min qawmun Aysa en yaconu Khairan minhum Wala nisau Min nisai Aysa en Yaconu Khairan minhum Aysa Aysa en تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ يا أيها الذين آمنوا ارتنهوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثل ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ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 وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ من الممنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل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 أن أداكم للإيمان إن كنتم, إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون